anaa, tytävä, ualle, dammigaani, silaa, oleti, kun te عالسفر لما نلقاتك تدري يضل وقمك خلي يا بو يا بيت لا ترتحل الغني أنا بجاهك نخات يا بو يا أفية بقى وداعك هم تعلقى قلب محزون انا طفله واليله دموع عيني يا سيله عليك غو تخليني وتسافر ودي ليل نبغى شجر يبو يشلا ايما لو تنويت تسافر يمر قلبي ويا من يمسح دموعي لو ان بخدودي ايما من اللي يمسح دموعي ومنو يسكن اللي راعي اذا تروح انا طفله وعليله معيني يا سيلة عليك يهون تخليني وتسافر ودليل ابن عرشاجر يابو يشلع انا العليل امدار نوحى عليك عرفة وانت الذي من انت رض يسندني شافة تظلمت بسمة شيفة تظل يمي يا ذخري ولك قلبي ويا عمري ولك لعيوم أنا طفل وعليلة دمعاني عيني سيلة عليك يهور تخليني وتسافر دي لي ابن الشجر يا, يا ابو يشنيا ويا لو انني مثلك بالله انت اللي قوي طبيبه دليلي لا تعرف ودليل ابن الشجر يا ابو يا شجر انت بخيالي منزر يا ابو يا شجر وغمي وخوتي حالتي قسون المزيه وهذا السفر خلالي أكِلَ الغبر يا أبو يا أنا ضرا ضيَكَ لَنْ وغصونك وَغُصُونَكَ جِنَّهَ حولَ بِلَتِ الْقَصُولَ أنا طفلة وعليلا دم عيني سيل عليك غُلْ تخليني وتسافر دليل ابن الرشيد يا ابو يشلا